شبكة مزامير آل تقدم الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره الحمد لله الذي لا يقيب من دعاه الحمد لله الذي هو رجاؤنا حين تسوم ظنوننا الحمد لله وندلل الذي يجزي بالسيئات عفوا وغفرا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا في ما اعطيت وقينا ومن اليقين ما أتهول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بظلتنا وجعله الوارف منا وجعل اللهم يا سامع الفوت ويا سابق الفوت اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدونك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة تحت الجناد تحت الجناد اللهم اغفر لنا يا رحيم اللهم من لنا سواك فيدعى اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم يا من تقبل التائبين قبلنا اللهم رجعنا إليك اللهم رجعنا إليك اللهم اشب مرضانا اللهم اشب مرضانا ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية اللهم إنا نعوذ بعزتك وجلالك مما السدر اللهم إنا نعوذ بعزتك وجلالك مما السدر اللهم شافنا اللهم dua <laughs> اللهم اصلح بينا اخوين متخاصمين اللهم اصلح بين الاخوين المتخاصمين طريق الحق <سؤال> اللهم أدين لنا <منها> طريق الحق <سؤال> اللهم يا من تجيب المضطرة إذا دعا اللهم يا مثير يا من تجيب المضطرة إذا دعا استجب لدعائنا <سؤال> اللهم الثديوم لدعائنا <تصفيق> اللهم يا كريم اللهم يا كريم اللهم يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين يستر لنا أعمالها اللهم يستر لنا أعمالها يا كريم يا رحيم اللهم ان اخواننا في سوريا اللهم اين اخواننا في سوريا يعذبون ويقتلون اللهم تضئ شهداءهم اللهم واكسو عاريهم الله جريحهم اللهم وشاف جريحهم اللهم عليك بفرعون الشام وحزب الشيطان اللهم كم عليهم اللهم ذلزل الأرض من تحتهم اللهم ذلزل الأرض من تحتهم اللهم انصر اخواننا الأحرار في غزه اللهم انصر اخواننا الاحرار في غزه يا ذا الجلال والعزه يا قوي ويا عزيز اللهم ارجع المسجد الاقصى الى رحاب المسلمين وارزقنا فيه قبل الممات اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم يا all oh. ¡Gracias! Oh.